재미中 hurting them بِمَا they were gutudo. 9- But no спорт on them how they were good at themselves for عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَعِّدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا وَلَكِنْ لَا تُوَعِّدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقفر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرض تُن إِلَّا أَن يَعْفُونَ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُ وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنكِحُوا سول الفَض لَ بَينَكُ إِ اللهَّهَ بِمَا تَعملونَ بَصين